قلن في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفوض ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر مسّت لا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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادِ إلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ يَقُولُ لَوْلا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وَدَعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ضبيه ويسله شاهد منه ويسله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة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 اللَّهِ تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُزُنَا بَادِي الرَّأِي وما نرى لكم علينا من ثبّل بل لظنّكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة, وآتاني رحمة من عيده فعميت عليكم. أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَا إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لا قو ربهم ولكنني أراكم قوم تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردتهم أ فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا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 قالوا يا نوح قد جادلتنا التلا جدالنا تجادلنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَضَ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِضُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتضحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مم معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا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 إِنْ أَدْرِي لَأَخْرَجَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ, يرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون أنني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تضيرون.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 ولم جاء أمرنا نجينا هود وَالذين آمنوا معه وَالذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة وَآتَانِي منه رَحْمَةً ثم ينصرني فَمَن يَعْصُرني مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَعْقَبُ مِنْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُو ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب.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 وَإِذْ قَضَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرِقِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَمْثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَلِيذْ فَلَمَّا ضَاءَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلي قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن ورائ إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الضوع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وما اريد ان أُخَالِفَكُمْ الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اوني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 وَمَا أَتَعْلَينَ بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعْزُوا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ وَرَأَيْكُمْ ظِهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَأَنقَوْمَ يَعْمَلُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَالْتَقِمُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقلم قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 فلا تك في مرية مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 ولا تظنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بنا وما لكم من دون الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقيتي ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أجينا منهم والتابع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ ظَاهِرُونَ إِنَّ مَنْ تَظَاهَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ